118. بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره خَلَقَهُ من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره 113. فلينظر الإنسان إلى طعامه 114. أن أصببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا 116. فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وعذبة متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصلاة يوم يفر المرء من أخيه 112. وصاحبته وبنيه لكل بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 116. يومئذ عليها غبره ترهق ما قثرة 118. هم الكفرة الفجرة